ورجِ من تشاء منهم وتؤي الىك من تشاء ومن ابتغيت من من عجلت فلا جناح عليك ذلك ادنا ان تقر اعين ولا يحزن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 فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألوه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 تُخْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليما